ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وَأَسْبَغَ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى, ولا هدى كتاب منير، وإذا قيل لهم له اتبعوا ما أنزل الله قالوا, قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يدعوهم إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهه الى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ موحسن فقد استمسك بلا وَإِلَى الوثقى عَاقِبَةُ الْأُمُورِ الله كَفَرَ فَلَا ومن كفر فلا يحزن كفر بِمَا مرجعهم فنون بما عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا, نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله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 ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده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 كفلا وإذا غشياه نوج كفلا دعو الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فَتَصِدُّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يُّجَادُّ بِآيَاتِنَا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلٌّ خَتَّارٌ كفور يَا اتقوا ربكم, اتقوا ربكم واخشوا, يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن فلا انكم الحياة فانتظرا الحياة الدنيا ولا يظنكم بالله ظنوا إن الله عنده اي وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا